الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من مرسول إلا بلسان قومي لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى لآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صدار شكور وإذ قال موسى لقومه كرون نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب وينبهون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإن تأذى ربكم لإن شفرتم لأزي دمكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا عنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نفع الذين من قبلكم قوم نوح عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردتوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد قالت رسلهم عَبْدَ اللَّهِ شَطُّ فَاقِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَنْ فَكَرِ آبَائِنَا فَأْتُوا نَا بِشَيْطَانٍ قالت له لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولا بال الله يظن على ما شاء من جبنة وما فعل لنا أنسيكم بشر قاتل إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن توكل على الله وقد أذن سُبلنا ولا نصبرن على ما ذيتمه وَإِنَّ الله خَلَقَ وَوَكَّلَ الْمُتَوَكِّلِينَ وَقَالَ الَّذِينَ تَفَرَّرُوا رُسُلَهُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَأَنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ وَلَنَسْكُنَنَّكُمْ الْأَرْضَ ذلك ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فاستفتحوا وخاب كل جثار عنيد من ورائه جَهَنَّمُ جهنم ويسطى من يَتَجَرَّعُهُ صريد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مثال ما هو بميت ومن ورائه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم فرمادي اشتدت به الريح في يوم عاقف لا يقدرون مما تسبوا على شيء ذلك هو الضلاب البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحب إن يشعر يدهبكم ويأتي جديد وما ذلك على الله بعزيز فَرَجُزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَحَتْبًا مِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ آمَنْتُمْ مَوْعِدًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بِالْشَّيْطَانِ وَقَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَفَرْنَا مَا بِهِ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سرطان إلا أنزعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفت ان ان الظالمين لهم عذاب اليم اودحنا الذين امنوا وعاملوا الصبر خاتما جنه تجري منشها الانهار فالدين فيها سالدين فيها ربهم تحيهات فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبة. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين في إذن ربها ويضرف الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يسبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين, ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة الله كفرهم أحلوا قومهم دار الظوار يهدن ما يصلونها بئس القرار وَجَالُوهُ لِلَّهِ أَمْثَالًا لِيُضِلُّو عَنْ سَبِيلِهِ قُلْتُمْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ وَالْعِبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَتَّقُونَ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ يَوْمًا لَّا فِيهِ وَلَا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 وَإِن تَعُتُ نِعْمَةَ اللَّهِ لا تَسُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَهُولٌ كَفَّار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُجِرِّنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير دي ذرعي عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفيدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يستاع الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي يهبني على الكبر الإسماعيل والإسحاق ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتكفى ربنا اغفر لي ولوالدي ولي المؤمنين يوم يكوم الحساب ولا تحسبا الله غافل عن ما يفعل الظالمون إنما يؤثرهم اليوم تشرق فيه الأبرص مطيعين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طردهم وأفئدهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرناها إلى أجل قريب نجف دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تكونوا أَقْسَمْتُمْ من قبل ما لكم من زوال وَشَكَانَتم فِي مَسَاقِنَ الَّذِينَ غَلَبُوا أَمْْ خَسَهُهم وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَشَارُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ بِكُلِّهِمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَجُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ من يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الفهار وترى المجرمين يومئذ مفرمين في الأصفات ترابيلهم من فطغان وترشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحسال هذا بلاغ للناس ولهم ضرور وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب